لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون منحه الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ولو كانوا آباء أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جن。